إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفعط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 الذي جعل لكم الارض مهدًا وسلك لكم فيها سبلاً وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى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 وَمَيْ يَأْتِهِ مُؤمِنَ قَضِعامِلَ الصَّالِحاتِ فَأول إِكَ لَهُ مُ الدجَةٌ العول جََّةُ عدَنِي تَجمِ ت تحتِهَا الأأَنهَارُ خَالدينَ فيِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء أم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَافُ دركا وَلَا تَخْشَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 وَإِنِّي لَوَفَّاءٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ طَالَمَهُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيَّ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ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 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحِيمٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسى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 كَذَلِكَ نَقُصُّ عليك من أنباء ما قد سَبَقَ وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِأَنَّ ٱلۡأَمِرَّ إِلَى ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَالَمِينَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إِلَّا بِأَنَّ ٱلۡأَمِرَّ إِلَى ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَالَمِينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ يذَوْهَا قع صَفصففَ لا تَافهَا عِ وَجَ ل أَمْتَ يَوْمَئِذ يَاتَّبعون ال الداعَ ل ع وَجَلَ وَخَشعتِ الأصواتُ للَِّحمَانِ فَلاَا تَسمْمَعُ إَّ َمسَ يَوْمَئِذِ الل تَ فَعشَّفَعَةُ إِللاا م منَنْ أَذِنَ لَ رَحْمَُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ عَمِلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا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 وَلا قَهِدنَا إ آدمَمَ مِنْ قَابل فَنَس وَلَم نجددَ لَ عزْمَا وَإِذقُل الن لِمَل إِكَ تسجدون آدممَ فَسَجددوا إلاا إابِلي سَأَبَ فَقُلنا ي آدمَمُ إ هذا عَدُ اللككَ وَلِزَوجِكَ فَلَا يُخْررجََّكُ ماَا مِن الجَّةِ إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مَسَمًّا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا النَّهَارِ عَلَّكَ تَرْضَى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 وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نذل ونخزى